الحمد لله رب الله وسلّم وبارك محمد على البقرة من وهي أول الصور نزولا في المدينة بعد الهجرة وحكى البخاري وحكى ابن حجر في فتح الباري الاتفاق على ذلك بانها أول ما نزل من القرآن في المدينة وتضمنت آيات الصيام فرض الصيام وفرض الصيام كان في السنة الثانية واستمر نزولها سنوات مما دل على ذلك اننا حوت ايات الحج وكذلك الايات التي ورد فيها احكام قتال المشركين وهذا يدل على ان يعني انها استمر نزولها خمس او ست سنين و تسميتها بهذه الصورة ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصورة بصورة البقرة ثابت في, في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم لا تجعل بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان وفي الصحيح أيضا من قرأ آيتين من أواخر سورة البقرة كفته فسماها النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة وسبب تسميتها بذلك لأن حوت قصة البقرة التي أمر بنو اسرائيل بذبحها ولم تأتي في سورة غيرها وحكى مالك في الموطأ فقال بلغني أنه أن ابن عمر مكث على البقرة ثمان سنين يتعلمها أن عبد عمر بن على بقرة ثمان سنين يتعلمها، ولأن طريقة تعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم تكن يعني كانت كما قال أبو, أبو عبد الرحمن يعني يعني السلمي، قال حدثنا الذين كانوا يقرأون القرآن: أبي بن كعب وعبد الله المسعود بانهم كانوا يتعلمون عشر آيات عشر آيات، ثم لا يتجاوزوا حتى يتعلموها ويعملوا بها. قال فتعلمنا العلم والإيمان جميعا لذلك ابن عمر مكث على البقرة ثماني سنين عدد الآيات سورة البقرة عند أهل المدينة وأهل مكة وعند قراء مكة والشام مئتان وخمس وثمانون آية وعند أهل الكوفة مئتان وست وثمانون وعند قراء البصرة مئتان وسبع وثمانون. واتفقنا على أن الاختلاف في عدد الآيات لا يعني أي شيء سوى أنه الاختلاف في الوقف وفي الوصل فهذا هو وإلا فالآيات هي واحدة لكن قد يدمج ايتان معا فهنا يختلف الـ الـ الـ الـ الـ الاختلاف في عدد الآيات بين القضاء Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie في Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, في Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذوو عدد فاستقرأ فاستقرا كل واحد منهم ما معه من القران فاتى على رجل من احبثهم سنا فقال ما معك فلان فقال معي كذا وكذا وسوره البقاء فقال امعك سوره البقاء قال نعم قالتها فاتى فقال رجل من أشغفهم ومطم أنعني أن أتعلم سورة البقرة إلا أني خشيت أن اقوم أقوم بها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعلم القرآن وقاروه فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأ وقار به كمثل جراب محشوق جمسكا يفخركه في كل مكان. ومثل من تعلمه فيرقده وهو في جوفه كمثل جراب اوكي على مسكن هذا منذ روايه ابنه في المقال هذا حديث الحسن ثم رواه مسلم صلى الله عليه وعن حسين بن خبير رضي الله قوله قوله وهو في جوفه كمثل جراب اوكي على مسكن اوكي بمعنى اغلق يعني كان قلبه وهو به القران مثل الوعاء الذي به المسك ثم أغلق الوعاء فحفظ فيه المسك. نعم. وروى البخاري عن أسيد الشواهد رضي الله عنه قال بيننا هو يقرأ من الليل صورة القمر وفرس تقبض عند إجابة الفرس فسكتت فسكتت فقرأ فجابت الفرس فسكتت فسكت فسكنت ثم قرا فجاءت الفرس فانصرفا وكان ابنه يفيا قريبا منها فاشرق ان فلما اغفره رفع السماء حتى لا فلما اصبح حدث النبي صلى الله عليه و اله و سلم فقال منها فرفعت رأسي وانصرفت إليه فرفعت رأسي إن السماء فإذا مثل كل فيها ثال المصابيح فخلصت تلا أراها قال ودبرنا به قالا قال تلك الملائكة الذين تصودك ولم أرها لا أصرخ يقون الناس إليه لا توابي وهذا وار إمام العالم أبو تدل على فضلها وكذلك تدل على انها سميت بذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم ما وردت لفضلها مع الأهل الإعبار قال الإمام حدثنا قال السكتني عند نقطتي قال السكتني قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه واله وسلم فسمعته يقول فان اخذها قال ثم تعالوا صورة مقرة ولا لعرام فإن هما ولا يذلان صاحبهما يوم القيامه كأنهما غمامتان أو غريايتان أو في القارب الطير الصواف وإن القرآن يوقى صاحبه يوم القيامه حين ينشق عنه مقدره كالرجل الشاخر فيقول لن تعرفني فقوم انعرض فيقوم انفرصوا شيئاً فتردني امرت به الفوازع وان كل تاجر انوار انتصارته وان ذا يوم قد ضار كل اتجرا فيعقم كل يده والخلد بشماله ويوضع على راسه تاج لا فيقولان بما حسينا هذا فيقال باخذ ولديكما ثم يقال اقرا وصعت في درجه الجنه وغرفها فهو في صعود ما دام يقرا كان او ترتيلا وروى كره بعض وهذا اسلم على والت و التاطيل هو القراءة بتمهل و والهز هو القراءة السريع الحذر، لكن التاطيل فيها قراءة بتوصل و التمهول. خلوا فإنهم الزهووان يعني رسلاني الصاحب هما يعني الزهووان من الزهو يعني دلالة على ي ينويهما. كأنهما غمامتان الغمامة التي في السماء أو, غياية، أو غيايتان أو في القرن من طير الصواف يعني كأنهما جماعات تأتي تزلان عن عن صاحبهم كأنهما غمامتان في السماء أو كذلك جماعات من طير تحج عن صاحبها وتظله في موقف القيام وإن أعطي فمن ذلك تخلث أليه مرة البدليين رواه إما محمد معك القرد سنحن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إقرأوا القرآن فإنه شافع ليهده يوم بقياما إقرأوا الزهروين البقرة والآل عقار فإنهم لا يأتيان يوم بقيامتك أهما غمامتك أو كانتنا غيايتك أو كأنهما في القرن الطيب الصواف يحاجان عن أهديهما يوم القيام ثم قال إفراغ الأقارة فإن أخذ لبارك وتركها حسرا ولا تستطيع البطلة وفقروا نصدقوا في الصلاة والبطلة هي الصحة ولا تستطيع البطلة بمعنى الصحة فقروا نصدقوا في والقنايه ما اظل في عقابك والفرق القطعه من الشرك والصراف المصطفه من الضرائب والبطله السحره ومعها لا تستطيعها اي لا يمكنهم حفظها وقيل لا تستطيع النفوذ في قريها والله اعلم ومن ذلك خليل اواسط سمعان قال اننا اخبر معكم قال سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكتب القراني يوم القيامه واهله الذين كانوا يعملون رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤتى يؤتى, يؤتى, يوم يؤتى بالقران يوم القيامه وأهله الذين كانوا يعملون به تبدون سوره البقره والاقراء وآل لا لا هو لا. تقطن صور البقرة ونعي عمران وضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ما قال كانهما قمامتان أو قلمتان سودا بينهما شرح او أو كأذمة من طير صواف يحاجان عن صاحبه فصل ونبقى جميعها بدنيه وهي ما نزل بها لكن قول تعالى فيه واتقوا يوما ترجعون فيه الله الايه يقال انها اخر ما نزل القران ويستبدوا ان تكون وكذلك من اخر وكان خالد بن معباد القران وهي مستقرة على ألف خبر وألف آكل وألف نحيل وقال العادون آيات فاتحة ثمانون وسبع آيات وكلماتها ستة آلاف كلمة وآتالي واحد وعشرون كلمة وحروفها خمسة وعشرون ألف وخمسة وعشرة حرف فوضوعه قال ابن جرير عن عطاء عن ابن بسّد نزلت المدينة سوراً بالقارة، وقال فصيح مع مجادل مع عبد الله الزبيدي قال نزلت المدينة سوراً بالقارة، واتكل قارو والشري من الأئمة والعلماء والمفسرين ولا خلاف فيه. من ولا خلاف فيه يعني زكفت لكم بأنه ابن حجة حجة يعني في شرح البخاري حكى الإجماع على ناس على ناء من اوائل ما نزل من القران ان ان اول ما نزل هي من القران موضوعيه يعني موضوعيه او او, أو موضوعيه يعني يا اخواتي يعني يعني, يعني, يعني توخره كذا وكذا اصحاب ابن وهويه والله وهي كذلك نعم لما تخو والله عن في واظن هذا ان يوم حسنين يوم ول و قبرينا امر العباس فناداه أمر, امر العباس أمر يوم ول و قبرينا امر العباس فناداه امر العباس يا مولى المدبرين امر العباس امرنا بالسلام العباس فناداه واظن هذا ان يوم حسنين يوم ول و قبرينا نقار العباس فناداه يا اصحاب الشجره يعني أهل ما يعدل الوارد. وفي روايه يا أصحاب سورة بقر ليوم بذلك فجعلوا يؤمنون لكل وجه وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب سيدنا جعل الصحابة ليذرؤون بكثافه جيش بني حنيفة فجعلوا الهجومون والنصروا يأتنا دوما يا أصحاب سورة بقر حتى فرحوا الله عليهم. رضي الله عن قصي الرسولين صلوا طبعا الحديث الأخير ان في يوم حنين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العباس أن ينادي لما حدث انكشاف في حنين يعني كما قال جل وعلا لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كسوتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاق عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن ينادي يا أصحاب السمرة يعني الشجرة التي بيعم تحتها في سلع الحديبية ويا أصحاب سورة البقرة يدل على يدل على أن الصحابة لأن لما كانت البقرة هذا الحديث أو هذا الأصل يستدل بها على أن البقرة من أوائل أول ما نزل من القرآن لأنها لما كانت أول ما نزل حارس الأنصار على قراءتها وعلى حفظها لأنها أول ما نزلت فلذلك ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أصحاب سوره البقره هي ويستدل بهذا الحديث على انها اول ما نزل من القران لمن الصحابه نشطوا جدا في حفظيه اول ما نزلت لنا هي من الاوائل ما نزل من القران في المدينه فنشأت الانصار في قراءتها فلذلك قال انداه النبي صلى الله عليه وسلم يا اصحاب يا اصحاب سوره البقره نعم الجوف الطاعنة في نويا الصور هي الله بعده عن عنهم وقيل هي في ف وصاد وحا ي م سي ذلك يسمى موضوع وخل بعض الاصل العربيه هي حروف من حروف في اوائل الاسبوع يعني التي هي كما الف باء تاء ثاء اي في حروف معجب ثمانيه وعشرين فيستغني بذكر بعضها عن مجموعها حكمكم جديد قلت مجموع الحروف المذكوره في اوائل السور بالحرف المقرب منها اربعه عشر ل ص يسمعها قوله نص ثقيل قاطع له سبب وهي نصف ثوّف عددا منها اشرف من النتوج وما ذلك من صناعه التصريف قاز الخشري عشر على يعني من ومن ومن ومن المستعرية والمتفضة ومن خروف البقلة وقد صردها مفصلة ثم قال فسرحانا لديده قد في كل شيء شكبة وهذه الأجنس المعدلة مكثورة بالمذكورة منها وقد علمت أن معظم الشيء وجلة ينزل مكثلة تلك ومن هنا لحظ العمر في هذا المقام كلاما فقال لا شك ان هذه لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سنن ومن قال الفنشاء الذي ان في القران ما هو تعرض ما معنى له بهوديته فقد اخطا خطا كبيرا فتعين ان لها معنى في نفس الارض فان لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به والا وقفنا حيث وقفنا وقلنا امنا به كل من عند ربنا ولا بسمع ولا بتجمع ولا بتجمع العلماء فيها على شيء معين وإن اختفى فمن طهر له بعض الأقوال بدليل فعل اتباعه وإلا فالوقف حتى يتبيّن هذا من للمقام طبعا هذا يعني ابتداء الصورة ببهذه الحروف المقطعة ألف لام ميم وهذه الحروف المقطعة تقرأ كما تقرأ يبلي الهجاء وهي في المصحف على هذه الصورة حتى يستغنى بصوراتها حتى يستدل بصوراتها على قراءتها لأنها يعني كتبت يعني على صورة الهجاء يعني مثلاً حاميم هكذا وكذلك ألف لام ميم يعني كتبت ألف ولام ميم إذن هي كتبت بهذه الصورة حتى, بصوراتها على حتى يستدل بصوراتها على قراءتها مثلاً ألف لما يكتب ألف لما كتبت ألف فقط وهذه الحروف في اللغة ليس لها معاني يعني نحن لا نعلم لها معاني في اللغة لكن المعلوم بأن الله جل وعلا لم ينزلها عبثا ولكن معانيها انفرض الله عز وجل بها فلذلك لا سبيل لنا إلى يعني مما نقطع به بأن لها معاني لأن الله جل وعلا لا ينزل لا يتكلم بشيء فيه عبث إذن هي لا معاني لكننا لا نعلم هذه معاني ذلك الحافظ بن كثير يقول فإن صح لنا عن المعصوم فيها شيء يقلنا به وإلا وقفنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا مهام يعني آآ وعلى هذا يعني لا نعلم معاني محددة في مثل هذه الحروف فلذلك نقول هذه مما استأثر الله جل وعلا بعلمها لكن ليس معنى هذا أن أن هناك في القران القرآن أشياء للتعبد يعني يعني فقط بلا معاني لا هي لها معاني لكن الله جل وعلا استقصى بعلمه وس يعني وسيأتي أن الحكمة منها أن الله جل وعلا يعجز بها عباده أنه من مثل هذه هذه العروض أنزل هذا الكتاب وهذه الحروف هم يتكلمون بها ومع ذلك نظمة هذه الحروف في هي في كتاب الله عز وجل وفي كلامه على نحو كما قال جل وعلا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضهيم وطبعا هناك أقوال ضعيفة جدا يعني أن يجعل الألف على معنى واللام على معنى والميم على معنى وهذه كلها أمور لا دليلة يعني ليس هناك دليل يعني يصح يعني ليس هناك دليل يصح الاعتماد عليه في في ذلك. فالاولى أن نقول أنه أننا نكّل معانيها لله سبحانه وتعالى، ونقول هذه من مثل هذه الحروف تكون هذا القرآن ولذلك لا يأتي لا مثل هذه الحروف إلا ويشار بعدها إلى كتاب الله عز وجل كما سيأتي في كلام الحرف الله وحِمَلَطَه. النحو الآخر في شكل ذلك الطرف يراده. معقطع الموضع عليه في أنفسها، فقيل إنما ذكرت هذه الفروث في أواخر فقيل إنما ذكرت هذه في اوائل الصور التي فيها بيانا عن معارضته هذا من هذه المقطعه الذي tej به، وقد się هذا المذهب co في تفسيره w tym momencie. W tej chwili zacznie عن zacznie się zacznie się zacznie się zacznie się zacznie się ولتتلد كلها مجموعه في اول القران وانما كل رقم ليكون له في التحدي والدقي كما كل رقم قصص كثيره وكثر التحدي الصريح في اماكن قال وجاء منها على حرف واحد مثل الف و م واربعه مثل الف لام م ر وخمسه مثل ك ف ص وخمسه عين سين قاف لان وعلى حرفين وعلى وعلى وعلى خمسه يعني هو يبين أن مثل هذه الحروف يعني جاءت أحيانا الحرف وجاءت على حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمس لأن كلمات العرب تتكون من مثل هذه الحروف طبعا الزمخشري له يعني كتاب الكشاف في تفسير القرآن والزمخشري معتزلي يعني على مذهب المعتزلة وقد حشى تفسيره بكثير بحشى تفسيره باعتزاليات كثيرة مخالفة لأهل السنة، فلذلك العلماء يحذرون من تفسير الزمخشري وهو الكشاف، لأنهم مملوء بالبدع والضلالات، وإدخال البدع كان يدس الاعتزال كما يقول أهل العلم كان يدس الاعتزال في التفسير يعني يضع فيه البدع. وهذه مصيبة يعني من اعتقد قبل أن يستدل هو اعتقد اعتقد معتزلة فكلما جاءه دليل على خلاف ما يعتقد يحبفه حتى لو كان الدليل أوضح من شمس النهار ففي قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضره إلى ربها ناظره فهذه الآية من أصرح الآيات الدالة على رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى في الجنة وأهل السنة ورد في احاديث متواترة في إخبات رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى لا ليس فيها مطعم فهو ماذا يقول في ذلك يقول وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظره منتظر السواب على أن الله جل وعلا أضاف النظر إلى الوجوه ها؟ وعداه بحرف إلى وهذا لا يكون إلا في نظر العين انتظرته إلى الشيء يبقى, يبقى نظر العين ثم في قوله منتظر السواب هي الجنة في انتظار انتظار هذا نكد ولا ولا, ولا لا تكدير ولا مش تكدير تكدير ولا لا تكدير يكدر صاحبهم فإذا كان ينتظر يبقى هو مكدر والجنة ليس فيها هي مثل هذا والنبي السلام يقول إنكم سترون ربكم عيانا إنكم سترون ربكم عيانا يعني بالعين كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في في في رؤيتي ومع ذلك يعني ينكر ذلك ويقول هنا وجوه يومئذ نضو يا منتظرة إلى ربها نضرة منتظرة السواد فنحزر من تفسير مخشري والكشاف لانه مملوء بالبدع والاعتزاليات. ولهذا كل قلته كل صوره في السفر فلا بد ان يذكر فيها التصاوير العلالي وبيان تحليته وعظمته وهذا عمل الاستقرار وهو في 29 صوره ولهذا يقول تعالى الف لا له الا هو لا الف في الله لا اله الا هو الحي القيوم بسال بين كتاب انزل في صدق الحروف بين الف لا ال الناس من الى تنزيل الكتاب من ربك العزيز الحكيم فاليه مع عل س <تصفيق> أورد لك شواهد من الآيات الدلة أنه كلما ذكرت هذه الحروف المقطعة ذكر بعدها الكتاب او وصف الكتاب أو انزال الكتاب ليدلك على أن الحكمة من إنزالها هو أن الله جل وعلا يعجز يا هؤلاء ويبين يعني, يعني أنه من مثل هذه الحروف التي تتكلمون بها وتنطقون بها تكون هذا الكتاب المعجز وهذا أبلغ في يعني اقامه الحجه عليه نعم ذلك كتاب لا ريب فيه <تصفيق> هدى للمتقين الكتاب القران والريب الشك قال سليم عن ابي ذر وعن ابي صالح عن ابن عباس وعن عمره الانباري عن ابن مسعود وعن اناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ريب فيه لا شك فيه but I don't ريب فيه ذلك اسم اسم إشارة للبعيد واسم إشارة للبعيد هنا مناسب لعلو القرآن وسموه فلذلك اشير له باسم إشارة الذي هو للبعيد ذلك الكتاب والكتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتبا وكتابة و... يعني الكتاب من المصادر السيالة يعني من المصادر. ما معنى مصادر السيالة يعني من المصادر التي تكتب شيئا فشيئا لان لأن الكتاب لا يكتب مرة واحد فيسمون المصدر هنا من المصادر السيالة لأنه يكتب شيئا بعد شيء ومادة الكتاب تدل على جمع ومنه سميت الكتيبة كتيبة لأنه يشتمع فيها أفراده ذلك الكتاب هو الذي جمع فيه كلام الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه فصل لك الريب هو ريب في اللغة بمعنى القلق والاضطراب ومنه يعني ريب الماء إذا تحرك والاضطراب لكنه فسروه بالشكل أن يلزم القلق والاضطراب الشك ففسروه الريب ال ال ال ال ال هنا مع أن ريب كلمة فيها, فيها حركة ففسروه بالشكل أنه يلزم من القلق والاضطراب الشك قال ذلك الكتاب ولا طب الشك يعني لا شك أنه نزل من عند الله عز وجل والآية التي في السجة ألف لأم ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه أي لا ريب في نزوله تنزيل الكتاب لا ريب فيه لا شك فيه من رب العالمين وهذا يرد على الكفار وقالوا اساطير الأولين اكتتبها فيتملع عليه بكرة وأصيل وقالوا ان هذا إلا, إلا, إلا, إلا إفكن افتراف في الآية التي قبلها هذا يرد على كفار من أن هذا كتاب لا ريب في نزوله من رب العالمين والله جل وعلا لم يعني عندما كان يضيف القرآن يعني لم ينسب شيء ينزل من الله عز وجل إلا القآن كما في هذه أسرع حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كل هذا يرد علي, يرد على شبهات الكفار ولم ينسب شيء ينزل من يعني ينزل من عند رب العالمين إلا القران الى القران ولذلك النزول في القران يختلف عن نزول غيره يعني وانزلنا الحديد فيه في باس شديد لا الحديد هنا نزل من رؤوس الجبال إلى الأرض النزول هو علو من عالم الى سفل لكن خصوص النزول في القران ينسب لرب العالمين تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيله كتاب من الله العزيز العليم ليذلك على أن القرآن نم... كلام الله عز وجل سمع جبريل ونزل به يبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مم. نعم كما قال قل هو في هذا وننزل من القران ما هو شفاء ومروهفه للمؤمنين والذي هو للذين يؤمنون بالقران الى غير ذلك من ايات الدل على قصص التبجيل بالدفع بالقران بقدره قوه في نفسهم ولكن لا يدركوا مثل اقراقه في هذا العالم يا قد من وعن كعباسي وضيب السلوه وعن المسلم من الله عنه وعن المسلم ردد يعني هو المتقين. عن كعباسي قال هدى للمنتقين قال ومن أميرون الذين يتكون الشرك به ويعملون بطاعته وعنه للمنتقين قال الذين يختارون من أطبيع يقفون في التصديق بما جاء به وقلقت الذين الله بقولهم الذين يمكنون بالغيب ويبقيون الصلاه الايه التي ان الايه ذلك كله وقد روى تلمتين وهماشا عن عقيدة إسعاده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبدو العبد أن يكون من المتقين حتى يدعى عما لا نأس به حضرات مما به الأس ثم قال التلمتين وخسر مطاقين هدى للمتقين اللام هنا لام الاختصاص ومعنى ذلك أن الله عز وجل خص الانتفاع بكتابه الكريم لأهل التقوى فقط ليس, ليس لكل أحد ينتفع بكلام الله عز وجل وإنما هذا جائزة الله عز وجل لأهل الإيمان على إيمانه كما قال جل وعلا وننزل من القرآن شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة يعني فصل الله جل و يعني هدى للمتقين هنا لما ذكر الحفظ ابن كثير رحمه الله تعالى هدى للمتقين فصل المتقين به اصل التقوى ان تجعل بينك وبين ما تخشاه من سخط الله وقايه ولذلك اصل التقوى وقوى فقلبت الووتاء فصارت تقوى فاصل التقوى ان تجعل بينك وبين ما تخشاه من سخط الله وقايه فسواء فصوت المتقين بانهم الذين يتقون الشرك ويعملون بطاعة الله او فصورته الذين يعني يحذرون من الله عقوبته نعم؟ أو كذلك فسرته كما قال قتادة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة يعني هم يتقربون بهذه الأعمال لله جل وعلا وقاية لهم من النار كل هذه الآيات كلها صالحة للآية وكما ذكرت لكم أن تفسير السلف ان غالب اختلاف السلف في القران هو من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد كل الاقوال صحيحه وكلها متلازمه لأنك تجعل بينك وبين ما تخشى من سخط الله يعني تحذر الشرك تحذر المعاصي تعمل بما أمرك الله سبحانه وتعالى هذا كله داخل في هدى المتقين إذن جميع هذه الاقوال صحيحه وكلها متقاربه لذلك الامام ابن الجوزي رحمه الله يقول واختار تعم ذلك كلها انما كانت فيما فوق وقال ليس عن القانونين وقال ما ينتي له فالهاديه وقال ما ينتي له فقول وما و تهدي الى صوره نسبته وقال إنما انما تقدر وليد القوم وقال تعالى واما زلتم فهديناه تستحق العمل على الهدى و قال وهديناه على تفسير من المراد بهما الخير والشر الشر و هو الارجح و الله اعلم احنا مر علينا في تفسير سورة, في سوره الفاتحه بالامس ان الهدايه هي نوعان هدايه التوفيق وهي الهام الله عز وجل لقلب العبد وتوفيقه له فهذه نوع من نوع خاص من الهدايه وهي التي يعني فيها قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهناك نوع اخر من الهدايه وهي الهدايه العامه التي بمعنى الدلاله وبمعنى الارشاد الأولى لا يقدر عليها إلا الله نعم لذلك نزلت الآية في, في, في وفاة أبي طالب على كفر إن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء والثانية يستطيعها الأنبياء يعني يع علي السلام وأتباعوا الأنبياء الكلام ده لغض عليه لغض على المعتزلة الذين يزعمون بأن الله عز وجل يعني لا يهدي المهتدي ولا ولا ولا يستطيع ان, أن يضل الضال والله جل وعلا يقول من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مؤشدا يعني ولا ينفعكم نصحي ان كان الله يريد ان يغويكم ولا ينفعكم نصحي ان, إن كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم والليه ترجعون ولا ينفعكم نصح إن, إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أي يغويكم نعم إذا هذا اللي رد عليه على, على معتزلة الذين يزعمون بأن الله جل وعلا لا يستطيع أن يهدي المعتدي وليضل الضال تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا النوعان هنا يعني هدى للمتقين هذه هداية خاصة للمتقين هداية التوفيق وهداية الإلهام إلى إخي نعم اصل التقوى التوقي لما يبغى لان اصلها واقوى من الوقائع وقد قيل ان عمر بن الله سال قال قال قالوا انصار عن كل عن الله وقال ان ينبئ التصديق وكل عنده مقدار مع شرفه والله معنا في من هو يصوت قوم قال المسرين والاولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بغير قولا معاما معتقادا وقد تدخلوا في شكل الله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول العالم والإيمان كانت جميعا بالإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل قلت أما الإيمان, أما الإيمان في النورة فيطلق على التصديق النصر وقد يستعمل في القران والمراه به كما قال تعالى يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين وكما قال اخوه يوسف لابيهم وما انت بمؤمن لنا ولو كنا وكذلك مع الاعمال كقوله تعالى الا الذين فان ادى الى اصطناعيه المطلقه فان الشرعي المطلوب لا يؤدي الى اعتقاد قائم ومعامله وهو وقد ورد فيه الاثار الكثيره من الحديث اثبت الكامل فيه اول اشار في وقال ومن ما وقوله من خشي الرحمن الغيب و بالقلب الدنيء والخشية كل صدق إيمان وعلم كما قال تعالى إنا ما يفسد من عباده عمله معنى الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون هنا ذكر لك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق هذا الإيمان لغة لكن هل المقصود هنا هو الإيمان اللغوي ام, أو أم الإيمان الشرعي؟ الإيمان الشرعي الذي يكون في الذي هو قول وعمل واعتقاد ليس فقط مجاوة التصديق. فالمقصود هنا هو الإيمان الشرعي الذي هو قول وعمل واعتقاد ليس مجاوة التصديق فقط. ولذلك الإيمان بالمعنى الشرعي يختلف عن المعنى اللغوي. يعني في قول الله جل وعلا وما أنت بمؤمن لنا فهنا الإيمان لغوي لأن الإيمان تعدى بحرف اللام أما الإيمان بالمعنى الشرعي يكون بحرف الباء الذين يؤمنون بالغيب آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إذن هناك فرق بين الإيمان اللغوي وبين الإيمان الشرعي فالإيمان اللغوي يعدى بحرف اللام ها؟ وما أنت بمؤمن لنا اما الايمان الشيء يعدى بحرف الباء فهنا يتعدى بحرف الباء ام ام اللام بحرف الباء الذين يؤمنون بالغيب يعني يؤمنون بالغيب يعني علما وعملا واعتقادا هذا الكلام للرد على من للرد على المرجئه الذين يزعمون أن الايمان قول بلا عمل وهذا والذين خرجوا الاعمال عن مسمى الإيمان والصحيح أن الاعمال داخلة في مسمى الايمان يعني في قول الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما وزقنهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا فأطلق أطلق الإيمان هنا عليه على الأعمال فكلها داخل في مسمى الإيمان اذا الإيمان المقصود هو, هو الإيمان الشرعي الذي قول وعمل واعتقاد وهو يزيد وينقص وهذا مذهب اهل السنه والجماعه خلاف المذاهب المبتدعه الذين يزعمون أن أن الذين اخرجوا الأعمال عن مسمى الايمان فاوضح هنا ان يثبت ذلك وأفادك فائده جميله جدا انه احيانا ياتي الايمان اللغوي لكنه يعد بحرف اللام الذي هو بمعنى تصديق وكذلك اذا جاء مقرونا مع العمل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لأن هنا البعض يشكل هنا يعني يعني يوهد اشكالا اذا كان الايمان يتضمن العمل فلماذا جاء العمل بعده فالحافظ ابن كثير يقول لا يقول هنا الإيمان هنا الايمان اللغوي ومعه العمل وقد يقول الايمان هو هو الايمان الشرعي توجيه اخر ويكون ذكر العمل بعد الايمان مذكره الخاص بعد العمل ومن ذكر خاص بعض العام تنبيها على شرف العمل في الإيمان كما قال جل وعلا يعني من كان في كما في قول الله جل وعلا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وهي داخلة في الملائكة فذكرها هذا من ذكر الخاص بعض العام نعم المهم أن تفهم هنا ان الإيمان الذين يؤمنون بالغيب طالما الإيمان تعدى بحرف البائي بالإيمان الشرعي هذا هو اعتقاد وقول وعمل وأما الإيمان اللغوي فهو باللام حتى لو قلنا الإيمان اللغوي بمعنى تصديق فالتصديق لابد له من عمل حتى التصديق لابد فيه من عمل ودل على هذا حديث النبي وسلم في الصحيح نعم العينان تزني وزناها النظر والأذنان تزنيان وزناها الاستماع وليد تزني وزناها البطش وفجل تزني وزناها المشي والفرج يصدق ذلك او, أو يكذبه فالفرج يصدق ذلك يعني يعني يجعل الزنا زنا حقيقي فتصديقنا في عمل ولا لا في عمل بهذا هذا كله يرد ايه المذاهب المبتدعه في هذا نعم السمتة في, السمتة في عيون توجه الى الجميع قال جعفر البرغوثي عن الربيع بن Anas مع الحديث العاليه في قوله على يؤمنون المده قال يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر و جنته وناره والمقدس ويؤمنون بالحياه بعد الموت وبالعذاب فهذا وين كله ان قال قالوا تدعون وحدانا وروى سعيد بن رسول عن عبد الرحمن بن يزيد عبد الله عليه وسلم الله إن كان بينا لمن راى والذي ما امن احد قط ايمانا افضل من ايمان بريبه ثم قرا الف ذلك الكتاب لا رهب فيه هدى للمنعتين الذين الى قومه في مستقرته وقال الحاكم صحيح على شر الشيخين ولم يفرجان وفي معنى هذا الحديث الذي رواه احمد وعن ابن محييز قال قلت لابي جمعه حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وحدثك حديثا جيدا تردينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا ابو عبيده ومعنا أبو ربيدة من جراص قال يا رسول الله هل أحبكم خيرون مكتن أستنى معك وجاتنا معك قال نعم قوموا من بعيدكم من الذي هنا الذين يؤمنون بالغيب الغيب مشتق من الغيبة والغيبة هي ضد إيه؟ ضد الحضور فال يعني فالغيب ضد الشهادة شهد مع بمعنى الحضور ولف عندما يكون يعني الغيب هو كل إيه؟ كل ما غاب عنك وعلى هذا كل هذه الاقوال التي ذكرت صحيحه فسواء فسرنا الغيب هنا الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وجناته وناره لان كل هذه الامور غابت عنك فالإيمان فالايمان بها لأنك, لانك يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ يعني لا فانت يعني يتصدقه او فصدق الغيب بمن امن بالنبي صلى الله عليه وسلم الذين يؤمنون بالغيب بمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يره كما في حديث ابن مسعود قال ان فقال إن امر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن راه والذي لا اله الا هو وما امن احد قط ايمانا افضل يعني يعني أفضل من إيمان بالغيب ثم قرأ الأفلام وذلك كتابه لربيان يريد أن من آمن وسلم ولم يره له ثواب عظيم اذا الغيب هو مغاب عن, عن, عن حواسك فسواء فسرنا الغيب وإحنا ذكرنا قبلا بأن السلف عندما يفسرون الآية يفسرون الآية قد يذكر من العام بعض افراده فذكر لك أشياء من الغيب كما يؤمن يؤمن بالله وملائكته لجت وكتبه ورسله وذكر ان داخل في, في الإيمان بالغيب هو من آمن بالنبي عليه السلام ولم يره داخل في هذا إذا كل هذه الأقوال إيه؟ صحيح وداخل في الإيمان بالغيب الإيمان بعذاب القبو وكل ما ذكر الله عز وجل من تفاصيل الجنة والنار وكل ما ذكر من أمور الغيب التي اخبر بها النبي عليه السلام من يعني قتال المسلمين لليهود وقتال النصارى وقتال الترك وهكذا كل هذا داخل في الذين يؤمنون بالغيب. إذاً كل هذه الأقوال صحيح أن كلها الله داخل في معنى الغيب والغيب هو ما غاب عن عن عن حسك وعن جواريك. نعم. ويقيمون الصلاة وبيّن رسولنا أن قال معبد ويقيمون الصلاة أي يقيمون الصلاة ليفو فيها. وقال تحيك عن إقارة الصلاة إدماء ركوع وسجود والتلاوة والخشور والإقبال عليها فيها وقال قتادته إقارة الصلاة المشفرة على مواقيتها ومضوءها وربوعها وسجودها وقال قتادته إقارتها المشفرة على مواقيتها وإصلاة طبول بها وتمام ركوعها وسنفلها وتلاوة القرآن فيها وتشهدوا واصفتوا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ويقيمون الصلاة هنا ربط الصلاة هي بالإقامة مصطلح يقعاني يعني هنا ربط الصلاة بالإقامة هذا مصطلح أورده كتاب الله عز وجل لأن الإقامة يعني جعلها قائمة يعني إقامة الصلاة يعني أن تجعلها قائمة وهي لن تكون قائمة إلا إذا أديتها بركوعها وسجودها وحفظت على أركانها وعلى شرائتها لذلك لأنه جاء رفت الصلاة بالإقامة لماذا؟ حتى يدلك على أن المقصود هو إقامة الصلاة يعني أن تكون قائمة بشرائتها وأركانها ويعني يعني, يعني... واجباتها ويعني وما امر الله جل وعلا بها اذا هزا... هذا هذا ابلغ من هذا أبلغ من اداء الصلاه لا اداء الصلاه لا اقامه لان اقامه الصلاه يشمل ال... ال... ال... ال... هي الاتيان بها وركوعها وسجودها واركانها وشرائطها نعم وقال حديث ان الطه هو وحده بس ومن رزقنا من قال زكاة أموالي وقال سديه عن مالك وعن أبي صالح عيد عباس وعن نورة عيد مسعود وعن نناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رزقنا من قال نفقت رجل على أحده وهذا قبل أن تنزل سجاة وقال زوائده عن طحاك كانت ذكافات الأمام يتخرجون بها الى الله إلى فتح ميسرتهم وجودهم حتى نزلت فرائض الصلافات سنروا آيات في سورة براءة مما يذكر فيه النصلافات هن الناس طرج مفتتات كثيرا ما يقول الله تعالى من الصلاة والدفاق من الأمام فإن الصلاة حق الله وعبادته وهي مشتمله على توجيده والثناء عليه وتمجيده والالتهاب إليه ووعائه والتوكل عليه والانفاق هو الاجسام الى المخلوقين بدفع المتعه إليه واولى الناس لذلك ذلك القرابات والالبوم ثم الاجانب فكل من النفقات الوجبة والسكات المفروضة داخل في القول تعالى ومما رأس الأولاد ينفقون ولهذا ثبت في عن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى <تصفيق> الله عليه وسلم قال دين الاسلام على ثلاثه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايد الزكاه وصوم رمضان ووحد الدين ولا تحتاجوا في هذا كثيرا المراد هنا بالب يشمل اموال وم... ومما مزقناهم ينفقون يشمل زكاة الأموال المفروضة ويشمل الصدقات، نعم، لأن يعني لأن عام الفعل المضارع يدل على العموم لأنه لأن الفعل يتركب من مصدر وزمن فالمصدر نكير وعلى كل حال فهذا القول هو الأول لذلك قال وهذا فكل من إنفاقات الواجبة والزكاة المفروضة وكذلك الصدقات داخلة في قول تعالى ومما وما هم ايضا عموم ومما وزقناهم ينفقون إذن يشمل الزكاة المفروضه ويشمل يعني مدح الله المؤمنين بذلك مدحهم اولا بالايمان يا بالغيب وباتيان الصدقات سواء الصدقه الواجبه او الصدقات هي النوافل نعم ثم ستنظف الشرعي في ذات الوقوع المسؤول والافعال المخصوصه في الاوقات المخصوصه بشروطها وصفاتها جئت به من الله به من من المرسلين لا يفرقون ولا يجعلون ما به من ربهم وبالاثره هم يوقنون بالبعث والقيامه والجنه والدال والشيسات والميزات وانما سميت الاثره بانها بعد الدنيا والموصوفون هنا من تعالى وفي قول ابن عباس والذين يؤمنون بما أنزل عليك وما أنزل من قبلك يشمل التصديق يشمل معه إيه؟ يشمل معه القول والعمل والإعتقاد يعني يؤمنون بما أنزل عليك يعني قولا وعملا واعتقاد نعم والوصفون هنا هم الموصوفون بما تقدم من قول تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويديون الصلاة وبيت رضوانهم يفطرون عن جهل أنه قال أربع آيات أول سورة البقرة في نعط المؤمنين وآيات في نعط الكافرين، وثلاث عشرة في المنافقين فهذه آيات الأربع رعاة في كل مؤمنة تنصف بها في كل مؤمنة تقصف بها من عربي معجبين وكتابي من سي وجدين وليس تصف وشكل إنهار الصفات بدون الإطرار بل كل محدثه تنسبه الاخرى وشطر معها فلا يصح الايمان بالغيب واقام الصلاه فليسح الايمان بالغيب والزكاه فلا يصح الا مع الايمان بالنزاهه للرسول صلى الله عليه وسلم وما به من قبله من الرسل الله وسلامه عليهم اجمعين والايقام كما ان هذا لا يصف وقد امر المؤمنين بذلك كما قال يا الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل وقال تعالى ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بنته احسنوا الا الذين ظلموا منكم وقولوا امنا انزل الينا وافسد اليكم والهنا والهكم واحفظوا وقال تعالى يا ايها الذين اوتوا الكتاب معكم وقال تعالى قل يا اهل الكتاب نسلك على شيء حتى تقينوا التوراه والانجيل وما انزل واخبار تعالى عن بذلك فقال تعالى امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته لا وقال أَحَدٍ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على جميع أنبياء المؤمنين إلى الكتاب الذي وصل إليه لكن لمؤمني أهل الكتاب خصوصية، وذلك أنهم يؤمنون بما بأيديهم مفصلة، فإذا دخلوا في الإسلام وآمنوا به مفصلاً كان لهم على ذلك أجر مغفور، وأما غيرهم فانما يفصل له الايمان بما تقدم مشملا كما سال الصحيح اذا صدقكم اهل الكتاب فلا ولا تصدقوهم ولكن قولوا امنا انزل وانزل كثير من, من عليه في الإسلامي. فهم وإن حصل لهم أسرار لتلك الشيطية فغير يحصل لهم من التصديق ما ينيف ثوابه على الأسرار الذين حصل لهم والله ما يعني ما, ما, ما ينيف ثوابه يعني ما بمعنى يزيد من أنافة ضواهيمه على المئة يعني زادت على المئة فينيفنا بمعنى زيادة المقصود يعني أن هذه الصفات التي ذكر الله جل وعلا هي صفات متلازمة، فلا صح يعني إقامة الصلاة ولا ولا هي النفقه إلا إذا, إذا بنيت على إيمان بالغيب وعلى إيمان بالله عز وجل، وكذلك ولا صح يعني هذا ولا صح الإيمان بالله إلا بالإيمان بالله ورسله وبما انزل على الصلاة وبما أنزل من قبل، إذن هذه الصفات كلها. متلازمه هو هذا كله لذكر وحفظ ابن كثير ليدلك على ان هذه الصفات هي متلازمه شد بعضها بعضا ولذلك وسم الله عز وجل المؤمنين بها وهم اهل التقوى هدى للمتقين يا خصابهم في هذه الايات المبينه في هذه الايات المبينه نعم اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلسون يكونون عملا اولئك اي تصفون بما تقدم من الإيمان بالغير والإقوار الصلاة والانفاق من الذي رزق الله والايمان بما أنزل إلى الرسول ومن طبعه من الرسل وأن يكون ذلك وهو مستلزم الاستعداد وهو مستدن الاستعداد لها من الأعمال الصالحه وترك المحرمات يعني اليقين يا في الآخرة وبالآخرة هم يوقنون يستلزم أن, أن تعمل له والذيك الأعواب اللي جاءنا مثلا قال متى الساعة؟ قال ويحك وماذا عددت لها؟ له. على نور أي عن نور وبيان وبصيرة من الله تعالى وأولئك هم ننصفون أي في النيا والأخرى بأن أقرأوا ما طلبوا ونجوا من شكل ما لبيه هار فساسوا بالثوان والخلق في جنات أولئك اولئك على هدى على حرف استعلاء وهذا يدل على ان من اتصف بهذه الصفات فقد يعني فقد تمكن من الهدى نعم يعني واستقر الهدى في في قلبه دلك على هذا حرف الاستعلاء على اولئك على هدى يعني على تمكن وعلى ثبات من الهدى نعم فدلك على أن هذه الصفات من التصف بهذه الصفات نعم تمكن الهدى في قلبه واستقر وثبت عليه لذلك جاء بحرف الاستعلاء أولئك على هدى من ربهم وأولئك مفلحون والرب هنا مناسب جدا لأن الرب هو الذي يربي عباده بصنوف النعم فهو الذي تعهد المؤمنين وأعانهم على ما سبق من الصفات لذلك أنا ذكر أن, إن مناسبة ربنا هنا أبلغ فقال أولئك على هدى من ربهم وهذا الهدى الذي ثبت عليه هو محض منة من الله عز وجل نعم وأولئك هم المفلحون نعم ان الذين يفطرون الصيام علما ان فطروا فلهم جد و يقول تعالى ان الذين يفطرون اي غضوا الفطره وصيته وكتب الله تعالى على ذلك سواء عليهم الداره وعدم لا يؤمنون بما شئت به كما قال تعالى المعاندين ما الله عليه ومن ارله فلا فلا ومن ومن تولى فلا ولا على كل شيء عن في ان الذين كفوا سواء عليهم اانت ربهم لا قال كان رسول صلى الله عليه وسلم يفرز ان يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الله تعالى لا إلا من من الله السعاده في الذكر ولا يضل الا من من الله الشقراوه في الذكر في اللغه بمعنى التغطيه كف لغة بمعنى التغطية ومنه يسمي الليل كافرا لأنه يغطي الدنيا بظلامه ومنه يسمي الزراع كفار لأنهم يغطون الأرض بالنبات والكفار يعني سم إن الذين كفروا سواء عليهم كفروا يعني غطوا الحق كما ذكر حافظ ابن كثير وسطه يعني على معنى الكفر لغة وهو التغطية والستة فهؤلاء كما ذكر الله جل السباق عليهم أنظرتهم أم لم تنظرهم لا يؤمنون لماذا أنه سبق لهم الشقاوة في اللوح المحفوظ فالسعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن نعم ولذلك الأية دي نزلت يعني كما, في كما في تفسير علي ابن أبي طلحة ابن عباس وأصح روايات عن ابن عباس رواية علي ابن أبي طلحة وعليها اعتمد البخاري في صحيح وإن كان لا يسميه لكن اعتمد في غالب تفسير الصحيح على رواية علي ابن ابن عن عن ابن عباس ومن أضعف الروايات رواية جويبر عن الضحك عن ابن عباس جويبر يم كما مرت عليه فأكتب عليها أن هذه هذه أضعف الروايات وكذلك رواية محمد ابن سعد يعني عن أبيه عن ابن عباس هذه محمد بن يعني سعد يعني العوفي الى اخر السند العوفي يعني روايه العوف عن ابن عباس ايضا من اضعف روايات إذا اصحى روايات عن ابن عباس روايه علي ابن ابي طلح وروايه الضحاك عن ابن عباس روايه منقطعه يعني روايه الضحاك عن ابن عباس روايه منقطعه لان الضحاك لم يسمع من ابن عباس رضي الله تعالى عنه نعم فختم اللَّهُ على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصائر النشاوه ولهم عذاب عظيم قال فتلتهم ختم الله اي طبع الله وقال قتلتوا في هذه الايه استحوذ وعلى سمعهم وعلى وقال النجريس قال الجاهد ختم الله على قلبه قال الطبر ثبتت الغروب على القلب فحفت به كل نواحي حتى تثبت عليه فالتقابها عليه الطبر والطبر الخط قال النجريس الخط على القلب والسكعة قال ابن جريش وحدثني عبد الله بن كثير يقول من الطبع والطبع ايسر من الاغفال والاغفال اشد الجبريل كله وقال الاحمش اراه مجامل بيده فقال كانوا القلب في يعني فاذا وقال في اسبوعه الخمسة فإذ اذابه ضب وقال في الاسبوعين فإذ انبتت نبات وقال في اسبوع اخرى كذا حتى اظن اصابعا كلها ثم قال يطرح عليه يطرا وقال في ذلك قال الفردوني وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل فتوصف نفسه بالخدم على بكفرهم كما قال بل طبع, طبع بل, بل طبع الله عليها بكفرهم وذكر قلب يغلب بالقلب بالقلب الذي الصحيح عن قال على قلب قلب حتى على على أسود مبادن مبادن كالكوزي مجسياً لا يعنى معصى ولا نذل كار كالكوزي مجخياً يعني كالكوزي المائل ومعنى نحديك النبي صلى الله عليه وسلم أن الذنوب تؤثر في القلب يعني إذا يعني إذا أذن بزلم بنقطة في قلب بنقطة سوداء وإذا امتنا عنه بنقطة في قلب بنقطة بيضاء مع استماع العمل فهذا يأسود قلبه وهذا يبيض قلبه، فالذي يبيض قلبه لا تضم فتنه من كثرة يعني إنكاره لفتنة والمعاصي، وما الذي يكسر في الزنوب في الوقوع في الوقوع في الزنوب والمعاصي يصب مرضين. المرض الأول أن يحصل تلون لقلبه، لذلك قال وثاني وأأسود مالباد المباد اللي فيه في سواد بس فيه لون آخر لأنه قلبه تلون بسبب كثرة الزنوب. صلى الله عليه وسلم أو العافية. والمرض الثاني كالكوز مجخيا كالكوز المائل وهذا معناه أنه لا يثبت فيه الخير متى نصحته أو دعوته إلى الإيمان لم يعد قلبه محل لخير وهذا بسبب بسبب بسبب المدومة على الذنوب وعلى وعلى المعصي نعم. طيب الفضل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما رواه ابو ريح الله عنه قال صلى الله عليه وسلم اذا في قلبه على البرهان على قول ابن كثير وقوله الذي هو الثري وماذا وقال ابن كثير في سنده الصحيح وعلى ان دوقت تام مع الله تعالى قد طلبوا على كل بهم على سبحانه وقوله وعلى حصول التشابه شبه الدلاله هذه القطعه يبدو على قدر عسى واللي شاول ظهير على البصائر كما قال ابن في تفسيره عني عماد زيد وعن مسعود وعن نفس التصاريف الرسول التاسع وطع عليه بالذله القويه على كلهم وعلى سبعه يقول ولا على اصاله يعاقب على ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم سواء على قول السدية فاستون الختم هنا يعني نسب الله عز وجل الختم لنفسه لأن هذا الفعل عقوب لأن هذا الفعل مجازاه لهم على استمرارهم على كفرهم وعلى المعاصي والختم مرحله يعني الختم بمعنى الطب فالاول الذنوب يعني تملا القلب بعد ذلك يختم عليه يطبع عليها والختم معناه هي الإغلاق فلا ينفذ إليها الخير وهذه مصيبة الزنوب والمعاصي كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون إذن سواء فصلنا الآية بأن الله ختم عليه أو, أو هي الزنوب اجتمعت على ذلك لأن الختم يكون بعد اجتماع الزنوب فتجتمع الزنوب أولا وهذا هو كلا بران هذا هو الذي هذا هو الغان الذي يعني يعني يغطي قلوبهم ثم بعد ذلك يختم الله على قلوب يعني لا يدخل فيها الخير ليس هناك منفذ ينفذ منه الخير وهذه عقوبة من الله عز وجل والختم مناسب للقلوب والاسماع وأما الغشاوة فتكون على العين لذلك قال لك لو, لو وقفت على قولي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم لو وقفت هنا كان, كان, كان وقفا تاما لأن الجملة بعدها على بصائر غشاوة ولهم عذاب عظيم لأن الغشاوة تكون للبصر والغشاوة بمعنى الغطاء الذي والمقصود هنا أنهم لا يبسوون الأمور على حقائقها لذلك هو يبسو ما يرى ما هو عليهم من الكف ومن الذنوب ومن المعاصي يراها أنها يعني يعني في مصلحتي وأنه يعني لا تطوض فهذا من الغشاوة التي تطوض على البصر لذلك يقول الله جل وعلا فبصرك اليوم حديد يعني يبسو الأمور على حقائق زالت الغشاوة التي كانت على العين في الدنيا نعم لما تقدم وصف الممتين في صفح سورة لأطع آيات ثم عرف حال الكافرين بهذه الآلتان شارع تعالى في بيان حال النفطية التي يغضرون لإيمان ويؤتنون نفسه ولما كان أمرهم يشتملوا على كثير من الناس أقلب في ديون بصفات عددة كل من هلفاء كما انسل صوره البراءه فيهم وصوره المنافقين فيهم وذكرهم في صوره الور وغيرها من السور تعريفا لاخوانهم المجتنب ويجتنبوا من تلبس بها ايضا فقال تعالى ومن الناس من يقول امنا بالله باليوم الاخير وما ندروا فيه يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون بها انفسهم وما يشعرون النفق هو اخافو الخير الشر وهو وهو الذي وهو اكتبار أن يقوم بأحد الفجور خير فقال تعالى ومن الناس من يقول أمن بالله وليوم الآخر وما هم من المؤمنين يقولون ذلك قولا ليس وراءه شيء آخر كما قال تعالى إذا جاءت المنفقون قالوا نشهد بها كالرسول الله وغض يعلم بها كالرسول أي فيما يقولون تلك إذا جاءت المنفقون فقط لك نسقه ولهذا يؤكدون في الشهادة بإن ولا التاكيد في خبرها أكدوا أمرهم قالوا آمدنا بالله وباليوم الآخر وليس الامر كذلك كما تفره الله في شهادتهم وفي خبر هذا بالنسبة لما اعتقاده بقوله بقوله تعالى والله يشهد من لا المكاتبون وبقوله وما هو يكاد المريب يقول خذوني فالمنافق هو الذي يظهر امرا ويبطن غيره فالمنافق يظهر الخير ويبطن الشر والنفاق كما ذكر الحافظ انه كثير نوعان نفاق عقدي وهذا النفاق يعني نفاق المنافقين في عدم وسلم، النفاق العقدي يعني يظهر الاسلام ويبطن الكفر وصاحبه مخلد في النار وهناك نفاق عملي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه في الصحيح ايه المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتوم نقان هذا النفاق عملي لا يخفص صاحبه عن الملة فهو يذكر أن هذه آية نزلت في منافقين والمنافق يعني مرتاب يعني كما قال جل وعلا إن منافقين يخضعون الله وهو يخضعهم وإذا قاموا إلى قاموا كساء ليرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قيل مزبزبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء لهو مع المؤمن لأنه يبطن الكفر ولا هو مع الكافر لأنه يظهر الإسلام لا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إذا جاءك المنافق قالوا نشهد إنك لرسول الله شوف أكدوا إن إنك واللام على الخب الخب والله يعلم إنك لرسول بعد ذلك إيه كانت النتيجة والله يشهد إن المنافقين لكذبوا لماذا لأن هذا كان كلام فقط يا باللسان وقلوبهم كانت ممتلئه بالكفر اذن هذه الايات التي هنا ومن التي تذكر هنا هي في صفه المنافقين نعم وقوله تعالى يفاجعون الله والذين امنوا اي بذكرهم ما افضلون من الايمان مع اسرارهم الكفر يعتقدون بشكلهم انهم يفاجعون الله بذلك وان ذلك نافعهم عنده وانه يروج عليه كما قد يروج على بعض نقمه كما قال تعالى يوم بعثه الله جميعا فيحرصون لهم كما يحرصون لكم ويحصلون اهلهم الا انهم ذلك وما وما يقول وما يقولون بصدق هذا ولا وما يشعرون بذلك كما قال الله قال وفي أنفثه مغروته وقل سعيد ومن الناس من يقول آمَنَ بالله يوم الآخرة وما الله الذين وما يخافون إلا وما يشعرون نعْتَ النَّذِرِ عند كثير خَنَعُوا خَنَعُوا الأخلاق لا خانع الأخلاق <تصفيق> يعني صيغه مبالغه على وزن يعني فعيل خانع الأخلاق وخانع الاخلاق الخانع بمعنى المريب الفاجر الخانع بمعنى المريب الفاجر نعم خانع مثل منع خانع يخنع مثل منع يمنع نعم خانع الاخلاقي نعم المنافق <تصفيق> يعني كثير يصدق على على غيره على على غيره كلما هبت هبت ومن الناس ما يقول أمنا بالله وباليوم الآخر وما هم, وما هم بمؤمنين من, من هنا تبعيضيه يعني بعض الناس. المقصود كما علمتم هم إيه؟ هم المنافقون الذين كانوا يزيعون الاسلام ويبتنون الكفر يخادعون الله والذين امنوا هذا في زعمهم وما يخدعون إلا انفسهم يعني لا يضر لا يعود اسوا اعمالهم الا بالضرر الا على انفسهم يعني يخدعون الله والذين امنوا وما يخدعون إلا انفسهم وما يشعرون هم لا يشعرون أن عملهم ذلك هو سبيل لخلودهم في النار نعم. psychologia. Psychologia mało, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, لذلك قال ابو جهل قاعدة هنا في قول تعالى آآ يعني آآ في قلوبهم مرض المرض في في كتاب الله يطلق على معنيين المرض يطلق المرض في الدين بمعنى الشك ويعني النفاق كما في هذه الآية في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا يعني زادهم شررا إلى إلى شرهم وزادهم رجسا إلى رجسهم وقد يطلق المرض أيضا ويقصد به مرض الشهوة يعني ولا تخضعن بقول فاطم عن الذي في قلبه مرض مرض هنا مرضي مرض الشهوة لأن أمراض القلوب نوعان مرض شهوة ومرض شبهة فمرض الشهوة معروف الحب الإنسان للمعاصي ومرض الشبهة يشمل النفاق ويشمل الشك ويشمل غير ذلك إذن المقصود هنا هو المرض في الدين وهو النفاق والشك تنبيب قوم الطالب كان عليه الصلاة والسلام دايت ان دستور الخليفه الديني اليمني تسكيت اولائك 14 من الفتن في قسم الدين الاول الذي تنحو ان يكتب رساله صوابه عليه وسلم في على على فاما غير هؤلاء الله تعالى وممن من الاعراب يناسقون ومن اهل المدينه على لا تعلمون على أبى على ابن أبى ابن سلول هذا قبل أن ينزل قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبه يعني هذا كان قبل نزول هذه الآية وإلا بعد نزول هذه الآية ليس يعني يعني منع الله عز وجل النبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي على أحد من المنافقين أو أن يقوم على قبه إذن صلاته كانت قبل نزول هذه يعني هذه الآيات وهذا موطن يحسن الوقوف عليه الحمد لله رب العالمين الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إخواننا طبعا الإخوة الذين يستمعون بدون كتاب قد يؤدي هذا إلى تشتت الفكر عنهم الأفضل أن يكون كتاب في يدك لأننا نعتمد طريقة قراءة الكتاب ثم التعليق على بعض الأجهار. طبعا طريقة شرح الكتب الكبيرة ليست أن يشرح فيها كل كلمة لا ابدا يعلق تعليقات وجيزة لأن هذه طريقة أهل العلم في شرح الكتب الكبيرة لما, لما يشرح يعني متن يعني يتوسع فيه لكن في الكتب الكبيرة اكتفى بكلمة أو, أو كلمتين فلذلك هذا يناسب أن, أن يكون كتاب بيدك فتكتب فيه بعض الملاحظات وهذا يؤدي الى انك تتابع جيدا ولا شد من ولا شد ولا يعني يشد منك يعني أزي الكتاب الحمد لله يا متوفى تم توفى الحمد لله وممكن تسأل اخواننا في المسجد شاء الله الحمد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على عبد ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه